تطهير خيبر من الربا في خيبر بين صلى الله عليه وسلم أن شراء الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب جائز مهما اختلف وزن الذهب عن الفضة لكن يجب أن يكون التسليم والاستلام في الحال يقول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فالذهب والفضة يمثلان النقد والتلاعب بهما بالربا يعني تكدسهما بأيدي المرابين الذين لا يقدمون للشعب والوطن شيئا سوى طوابير من الفقراء والفقيرات ليتمكن المرابون من استغلالهم بل ليتمكنوا مع مرور الزمن من استغلال الدولة نفسها وابتزازها وبالتالي التحكم بها فالمرابي يتحول بالتدريج إلى دولة داخل دولة ينازعها السلطة ويهددها بالفوضى كما أن بعض المرابين يساهم في نشر الرذيلة وهدم القيم فالذي يأكل الربا تموت لديه الأخلاق لأنه يستمتع بطحن المواطن والمجتمع في خيبر قرر القائد صلى الله عليه وسلم أن يضع له نائبا لإدارتها وفي أحد الأيام أحضر له هذا النائب تمر الذي يقال له جنيب فسأله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا فقال النائب لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. هنا بين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع صاع تمر إلا بصاع مثله، مهما كان صنف أحدهما جيدا، فقال لنائبه لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا حول اليهود خيبر قلعة للربا لكن بعد أن أصبحت ضمن الدولة الإسلامية أصدر القائد صلى الله عليه وسلم أمرا بمنع التعاملات الربوية على المسلمين وفي تلك الأثناء أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم وأثناء التوزيع رأى الصحابة عجاجة غبار من بعيد تقترب فإذا هم فرسان حزم خيلهم من الليف كانوا في مهمة استطلاع بأرض نجد ويقودهم رجل يدعى أبان بن سعيد بن العاص وقد أسلم أبان قبيل توقيع صلح الحديبية فهو الرجل الذي أجار عثمان عند دخول مكة ترجل أبان عن راحلته ليفاجأ بوجود غريب لم يره من قبل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم هذا الغريب هو أبو هريرة فقال أبان كرمة قاسية لا تعطه غضب أبو هريرة الذي كان يتابع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فذكر أبان أنه قتل صحابيا فقال هذا قاتل ابن قوقل فرد أبان مشبها أبا هريرة بالوبر المنحدر من مكان يقال له قدوم الضأن فقال وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم ينهي ذلك الجدل المنفعل فقال يا أبا نجلس ثم أكمل صلى الله عليه وسلم التوزيع وأثناء ذلك كان أحد الجندي يتأمل قطعة قماش فأعجبته فاستلها دون أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم